بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم إلهوان والنجيم إلهوان ما ضل صاحبكم وما غوان ما ضل صاحبكم وما غوان وما ي ينطق على الهواء وما ينطق على الهواء إنه وإلا وحي يوحى إنه وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى, علمه شديد القوى ذو مِرّة تستوى ذو مَرَّةٍ تَسَاوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَكَانَ قَبَ قَوْسَيْنِ أَوْ فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآى ما كذب الفؤاد ما رآى أفات ما على ما يرى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً عَيْنَ دَجَنَةِ الْمَأْوَى إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ ألكم الذكر وَلَهُ تلك اذا قسمه ضيزا تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها انتم ان هي الا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن وما أَمْلِ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أَمْلِ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى لِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى لِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِّن ملك في لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمنون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وما لهم به من علم ان الظن وَإَِّ الظَّّ لَا يُغْنِي مِنَ الْ الحَقِّشيَيْئان وَإَِّ الظََّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقْتِشيَيْان فَأَعرِضَّ تَوَلَّ عَذكْرنَا وَلَ يُردِ إَِّا الْ الحيةَ الُّنْيان ذي كرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ان بمن ضل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَهْتَدِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَهْتَدِي وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ لجز الذيَ أَسَ أو بِمعملِلُ وَيَجز الذيَ أحَنُوا بالِالحُصن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره ان ربك واسع المغفرة هووَ أَلَمُ بِكُمْ إِدْ آ شَأكُم مِنَ الأرضْ هوو أَلَمُ بِكُمْ إِدْ آ وَإِذْ آاتُمْ أَجَّةُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَإِذْ آاتُمْ أَجنَّةُم فِي بُطُونَِّهَاتِكُمْ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الذي تولى واعطى قليلا واكد اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرَ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى أَلَّا تَذَرَ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى, وازرة وزر أخرى مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الأوفى وأن إلى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمُ وَأَنَّ عَلَيْهِمُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى هو رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَوَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى أَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ ذَٰبِ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ آذِفَةَ الْآذِفَهْ آذِفَةَ الْآذِفَهْ ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون وَأَتُم ساَامِدُون فَسجد لِلهِ وَعبُودُ فسجدِلهِ وَعبُودُ الدِمَدكُهذتِلَح